أعونا من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم mm إذ نفست فيه غرام وكل من والين Mitä <tuhun> Ah uh. so uh -huh. I love I'm Once I A <t> o it's One, oh, oh. oh. Hors